بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما محب ربنا وارده صلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن يتدى بهده واستنى بالسنة وصار على نهجه وقت فأثروا ليوم الدين وبعد فلازل حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه المجموعة المباركة من هذه الكتب وأولى قراءتنا في هذا التفسير المبارك وهو تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة وقراءتنا في تفسير صورة آل عمران نعم. بسم الله والحمد لله والقراءة والسلام على رسول الله ودعا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 وما كان من المشركين من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود بنبوة عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم أنهم زعموا أن النسخ باطل وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله فكذبهم الله بأمر يعرفونه فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل نزول الدورات كان حلالا لبني إسرائيل إلا أشياء يسيرة حرم إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه ومنعها إياه لمرض أصابه ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلالا قبل ذلك شيء كثير قل لهم إن أنكر ذلك فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين بذعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا تحريم وهذا من أبلغ الحدج أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره فإن انقاد للحق فهو الواجب وإن أبى ولم ينقذ بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراؤه وظلمه وبطلان ما هو عليه وهو الواقع من اليهود أي ال... وهذا من أبلغ الحجج أن يحتج على الإنسان هذه قاعدة خد أي قل وهذا من أبلغ نعم. وهذا من أبلغ الحدث أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره فإن قادر الحق فهو الواجد وإن أبا ولم ينقض بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراؤه وظلمه وبطلان ما هو عليه وهو الواقع من اليهود أي قل صدق الله في كل ما قال ومن اصدق من الله قيلا وحديثا وقد بين في هذه الايات من الادله على صحه رساله محمد صلى الله عليه وسلم وضراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون من اهل الكتاب الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته فقد صدق الله في ذلك واقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع لها الجبال وتخضع لها الرجال فتيعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم من توحيد الله وحده لا شريك له وتصديق كل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله والإعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة فإن إبراهيم كان معرضا عن كل ما يخالف التوحيد متبرئا من الشرك وأهله نعم كما قلنا بأن هداية القرآن من أعظم أنواع الهداية وبيان القرآن من أعظم أنواع البيان وليس بعد كتاب الله سبحانه وتعالى لمن تدبر وعقل مزيد بيان وهدايه لان الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين وقال سبحانه كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آيات وليتذكر أولو الألبات فكل قوم أخذوا بالباطل وعملوا به ودعوا إليه فالرد عليهم من كتاب الله عز وجل إما أقوام رد الله عليهم رد مفصلاً واما اقوام صاروا على طريقه من رد الله عليهم ردا مفصلا فكان في الرد على هؤلاء رد على من تبعهم وانظر الى هذه القاعده وكل ايه ربما تجد فيها بفضل الله سبحانه وتعالى القاعدة التي فيها أرد على هؤلاء خذ قاعدة جديدة وأضف هذه القاعدة إلى رصيد سابق لتعلم أن أهل الباطل على طريقة واحدة وعلى منهج واحد كما قال سبحانه وتعالى اتواصوا به بل هم قوم طاغون العلة أنهم قوم طاغون وطالما أنهم قوم طاغون فالطريقة واحدة والمشرب واحد والمسك واحد وإلا فقد لا تتلاق الأجساد وإنما المنهج رحم سواء كان باطلا أو حقا المنهج رحم من هذا الرحم ينشأ التقارب والتشابه والتماثل هذه قائلة جديدة اليهود من جملة الأمور التي قدحوا بها في نبوة عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أنهم زعموا أن النسخ باطل. طيب وأنه لا يمكن أن يأتي نبي بما يخالف النبي الذي قبله معلوم عندنا أن النسخ إنما يكون في الأحكام لا في الأخبار وهذه قاعدة إنما النسخ يدخل الأحكام ما يدخل النسخ الأخبار فيستحيل أن يقول نبي شيئا على وجه الخبر خبر عن الله سبحانه وتعالى أو عن الأمم السابقة التي سبقته ثم يأتي بعد ذلك ما ينسخه فالأخبار لا يدخلها النسخ لأن ضد الاخبار بما يكون عليه الناس ضده الكذب وهذا مستحيل في حق الأنبياء ولهذا الأخبار لا يدخلها نسخ إنما النسخ يدخل ما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالشرائع الفرعيه فقد يخفف الله وتعالى على قوم قد يشدد الله عز وجل عليهم قد يكون النسخ هذا لشكمة حكمة الابتلاء والامتثال كما أننا وجدنا في شريعتنا ما يدل على ذلك ولو لم يكن هناك كبير فائدة أو كبير وضوح لحكمه مثلا في التغير بين الأمرين فقد يكون النسخ إلى بدل وقد يكون النسخ إلى مفقل ومخفف وإلى مساوي فالنسخ من في القلة من بيت المقدس إلى الكعبة لا يظهر فيه يعني كبير فرق من جهة طبيعة التوجه مشقة أو تيسير فالتوجه إلى بيت المقدس التوجه إلى الكعبة لا مشقة في هذا التحول لكن ابتلاء يبتلي الله سبحانه وتعالى به عبادة فهذا نسخ في الشرائع معلوم ومقرر أما نسخ في الاخبار فلا فهؤلاء اليهود زعموا أنه لا يوجد نسخ وان كون النبي ياتي بما يخالف النبي الذي قبله فإن هذا دليل على بطلانه وعليه فقد أبطل نبوة عيسى لأنه خالف موسى وأبطل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه خالف كذلك طيب كيف الرد عليهم تأتي بقى القاعدة التي ذكرها شيخنا رحمه الله تعالى وهي من أبلغ الحجج أن يحتج على انسان أو على الإنسان بامر يقوله ويعترف به ولا يمكن لما تاتي تخاصم انسانا فلا تاتي بما يخالفه هو وما تقرر عنده من مخالفه ولكن هذه القاعده التي تراه قد دعى اليها واتفق عليها ولا ينكرها وإن كانت هذه القاعدة قاعدة حق فحتما ولا بد ستكون هذه القاعدة حجه عليه لأن الحق لا يتضارب ولا يختلف ولهذا إذا خصمت رجلاً فاعمد إلى هذا الأمر أولاً انظر إلى ما يتفق عليه فانظر إلى قاعدة الاتفاق إلى أمر مسلم يكون بين الخصمين تتفق على هذا اه نعم تنكر هذا لا لا انكروه يقينا اي نعم يقينا تعال بعد ذلك استعمل هذه القاعدة اليقينية اللي واتفق عليها استعمل هذه القاعدة الرد عليه لان لابد ان تعلم القاعدة الا وهي ان الحق لا يتضارب ولا تعارض فما قرر من حق هنا سيرد بي على الباطل هناك كما ذكرنا لكم من قبل قائدة شيخ الاسلام المنسانية رحمه الله تعالى حين قالت وأنا ملزم بأن كل دليل يأتي به الخصم أن أقلبه عليه شريطه أن يكون ما استدل به صحيحا طالما أنه استدل به صحيحا فإنني سأقلبه, إيه؟ فإنني سأقلبه عليه فهنا لا بد أن تركز على هذه القاعدة حال المخاصمة وحال المناظرة أن تأتي بقاعدة اتفق عليها هو أو قاعدة لا يختلف فيها أو دليل مشترك بينكما ثم اقلب هذا الدليل عليه فالمحل الآن أن اليهود ينكرون الناس طيب تعالوا أنتم اتباعي الطورة ماذا لو أتينا لكم أن الطورات فيها نسخ لما كان من قبل فيكون إذا ردكم على هؤلاء الأنبياء ردا على الطورة وإبطالكم لما حصل عند الأنبياء إبطال لما في الطورة فهل يا بعد ذلك تجرؤون تجأرون تجرؤون على رد التوراة وافتال التوراة إن افتلتم التوراة فقد افتلتم ما أنتم عليه وان قبلتم ما في التوراة من نسخ فقد قبلتم ما عند الأنبياء من نسخ وحينئذ كما قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن القادر الحق فهو الواجب لما تقول تعالى انت عندك كذا وكذا ان القادر الحق فهو الايه فهو, فهو الواجب طيب وإن أبا ولم ينقض بعد ذلك البيان تبين كذبه وافتراؤه وظلمه وبطلان ما هو عليه وهو الواقع من اليهود ومن صار على طريقه اليهود ولو كان من هذه الامه فان كثيرا من الناس يتضح له الحق ويظهر له الحق واضحا بينا ومع ذلك يكذبه ويرده ويعترض عليه مع انه هو الذي قرر هذه القاعده لكن لما خالفت ما عليه صار ينقض هذه القاعدة شيئا فشيئا وهذا طبعا ملاحظ جدا جدا فأهى أنت مثلا بين جميع الأحزاب والطوائف والفرق هذا المعلم بارزا صاره يقرر هذا الشيء وبعدين ينقضه غدا إذا أتيت له بالقاعدة التي تسلل به تراه ينقض هذا الأمر ويبطله فما يقرره اليوم على أنه حق يخالفه غدا وיחالفه هذا، ولهذا ما أيصر الرد على الفرق وعلى الجماعات وعلى الطوائف إذا تدبرت هذا الاصل العظيم فإنك إذا أتيت إلى أي جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق فانظر إلى محل الاتفاق عندهم أو إلى الأدلة التي لا خلاف بها وقم عند هذه الأدلة واخذ من خلالها الرد على, الرد على هؤلاء الرد على هؤلاء خذ من هذه الأدلة التي نصبها الرد و وهذا سيكون واضحا يعني مثلا ستجد جميع الطوائف على اختلاف مشاربها تقول بأن الواجب الاتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله ومتى بانت سنة رسول الله يجوز مخالفته خذ هذه مثلا ونقشهم بيتبتعاد أنت الآن قاعدت قاعدتك المقررة منذ ان أثرت جماعتك المقررة قائمة عليك وهذا خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فما تقول النبي قال وشيخه قال فما تقول أنت قررت هذا فما تقول إن رجع عن قوله هذا والواجه ولكن مستحيل يرجع عن قوله وإنما سأقول مثلا لكن هذا الكلام مستحيل لا يفهم شيخي أكيد من الأدلة ما يخصص هذا الكلام أو كذا ونقول بقى كما قال بعض بعض صمة المذاهب في الزمن الماضي كل آية, آية تخالف قول إمامنا فينبج أن تحمل إما على النسخي أو على وجه ما يتعارض مع قول الإمام يعني الآية هي اللي إحنا مطوعة لقول الإمام مش إن قول الإمام هو الذي يعرض على الآية أو على سمة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد عند هذه الجماعة أصول ستة عند هذه الجماعة أصول عشرون عند هذه الجماعة أصول معينة أي أصل رجعت عنه جماعات من الجماعات فين دلون على أصل إن تم إليه حزبي فرجع عن هذا الأصل بعد ذلك مستحيل مستحيل وما لا يبقى قيمة انه اذا تعارض قول النبي مع قولها حتى قدمنا قول النبي ايه بقى قاعده الامتفال للشريعه فين هذه القاعد تضيع هذه القواعد تضيع هذه, هذه القواعد زي ما المعتذر اصلوا للتوحيد وصادموا التوحيد صادموه وموصلوه زي ما اصلوا العدل يصادمون منطقة العدل والانصاف زي ما الاشاعر أيضا أصلوا أن قاعدة السلف أو أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلى بوحكم ثم خارجوا على طريقة السلف طيب لما, لما, لما طريقة السلف أسلم على ما تعارضون طريقة السلف على ما ومن أين أتيتم بأذلة على هذه القاعدة يبقى انتبه إلى هذه المسألة فإنها من الأهمية بمكان حتى تبين لك مشرب الحق من مشارب أهل الباطل فيما تعلق بما يعتقده الناس ويعتقده الناس فإذا القرآن كما قلنا لك يضع قواعد ويضع أصولا هذه القواعد والأصول صالحة للرد على أهد الباطل في أي عصر من العصول فمن القواعد التي استفدناها هذا اليوم من هذه الآية وكما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ومن أبلغ الحجج أن, أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره. اذا رأت تمسوا على الحجه فاقر معي الحجه بإيه؟ بهذا بهذا طيب زي مثلا انت ترى مثلا بعض الـ الـ الـ الـ الناس قد يقولون هذه مساله خلاف سائر ماشي خلاف سائر يعني قولنا قولكم معتبر او لا يبدع بعضنا بعضا ماشي فعلاما تبدعون من ذهب الى القول الذي يخالف قولكم وانتم تقررون انه بانه خلاف سائر نقول له تعال أتدري من خلاف السائق؟ يقول آه نعم أنا أدري طيب ما طبيعة الخلاف السائق؟ يقولون طبيعة الخلاف السائق أنه لا ينكر على أحد الفريقين بل قول هذا صواب يحتمل خطأ وقول الآخر خطأ يحتمل الصواب وكذا يعني لا يبدع عليه يشدد آه تمام فعلامة تبدع وتشدد على من خلفك وأنت تقرر أن هذه المساله من خلاف السائق وعلى ما تنثر منه ف... فإما إن القاعدة باطله وإن الخلاف السائغ هذا خلاف ينبغي أن يعارض وتعدل نظريتك لهذا الخلاف السائغ او أنك على ضلال وصاحبه طيب قول شيخ محتمل الخطأ ايوه محتمل الخطأ والقول أخي محتمل الصواب نعم او العكس آه فعلما إذا تنفر من القول الذي يخالف قول شيخك ألا حسن يكون قول شيخه هو القول المرجوح وإذا كنت تعيب على الاخرين انهم يعيبون على شيخك مثلا فعلم تعيب على ايضا من خالف شيخك إذا كانت القاعده واحده ام أن هذا حلال لك حرام على غيرك فين هي القواعد عند الواقع فين هي القواعد هذه فإذا إذا أردت أن تعرف الحق وأن تعرف ما عليه الخصم من باطل فانظر إلى القواعد قواعد الحق التي قد يستدل بها وأقم بهذا الميزان عليه فإن والله رجع الحق فالحمد لله هذا هو الواجب. وإن أبا تبين لك كذبه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 ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يخبر تعالى بعظمة بيته الحرام وأنه أول البيوت التي وضعه الله في الأرض لعبادته وإقامة ذكره وأن فيه من البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزير وأن فيه آيات بينات تذكر بمقامات إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحج ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل وإمامهم وفيه الحرم الذي من دخله كان آمنا قدرا مؤمنا شرعا ودينا فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتفسر تفصيلاتها أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلا وهو الذي يقدر على الوصول إليه لأي مركوب يناسبه وزاد يتزوده ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكن تطبيقه على جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال ولا يمكن الصلاح التام بدونها فمن أذعن لذلك وقام به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 ولا يمكن الصلاح التام بدونها فمن أذعن لذلك وقام به فهو من المسجدين المؤمنين ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الدين ومن كفر فإن الله غني على العالمين لا يفهم من ذلك أن الشيخ يرى كفر تارك الحج فتارك الحج وإن كانت رواية عند السلف الصالح رحمه الله تعالى أن تارك المباني الأربع يكفر بها إلا ان الصواب أنه لا يغفر الكفر المخرج من الملة لا يكفر الكفر المخرج من الملة. وإنما يكون تحت المشيئة شأن ذلك شأن الصيام وشأن الزكاة على الصحيح على الصحيح وإنما يكون خارج عن دين يعني عن هدي الدين يكون خارج عن ديني أي عن هدي الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في كتاب وقض الشيخ أيضا رحمه الله تعالى من ان هذا يدل على أن أحكام القرآن صالح لكل زمان ومكان الإطلاق في قول سبحانه ولمن استطاع إليه سبيلا لمن استطاع إليه سبيلا فالفرضيه الفرضية منوطه بالاستطاعه فالحج له شرط شرط وجوب الحج أن يكون الإنسان مستطيعا مستطيعا يعني مالكا للزاد والإيه والراحله كنا مالكا بالزاب والرحيل. طيب الرحل به المناسبة ولهذا قال سبحانه لمن استطاع إليه سبيلا لمن استطاع إليه سبيلا فالسبيل هذا قد يكون بالدابه قد يكون السبيل هذا مثلا بالطائرة قد يكون السبيل هذا بالباخرة قد يكون السبيل بأي شيء من هذه الأشياء إذن السبيل قد يتنوع باعتبار الوسيلة التي تكون في اي عرض فأنا الآن مثلا السبيل ما هو؟ هل السبيل اليوم انك كنت تطلع من رمضان تعود هناك إلى الحج عشان مثلا إنه ممكن تدفع خمس ثلاث وتعود خلال هذه الفترة فيكون هذا هو الواجب على الناس لأن لا نحن لا نلزم الناس بهذا لا نلزم الناس الواحد يطلع من رمضان ويتخلف وقد تقبض عليه الشرطة أو لا تقبض عليه الشرطة في هذا ويعني يضيع ماله أو ك... ثم إن هذا على خلاف ولي الأمر أمر ولي الأمر وسياسة وهي الامر هنا او هناك ولكن اللي انت ملزم به وحد الاستطاعة شرعا يعتبر امت بياخذ امت بياخذ حد الاستطاعة شرعا هو الذي يكون بحق بالوسيلة المعصرة وسيلة المعصرة انك تطع في حج مثلا عن طريق النظام الذي توقع... وضعته الدولة فالنظام الذي وضعته الدولة النهاردة الواحد احتاج 30 الف او 40 الف عشان يطلع مثلا يطلع طيران أو مثلاً عشرين ألف دكنية العباخرة أو كابن خلاص معك عشرين ألف يبقى يجب عليك زائده يعني عن نفقاتي نفقاتي أبنائك يبقى يجب عليك انك أنت تدفعهم وتخرج تحج بهذا النظام طب ما معيش معي خمس تلبس ممكن اطلع من رمضان لا هذا لا يجب عليك الحج وحجك هذا فيه نظر من جهة الإثم لأنك أثمت بذلك حيث خالفت ولي الأمر وعرضت نفسك للمخاطر نهيك عن الواجبات بقى التي تطرقها من شهود الجمع والجماعات لأنك تحبث حفص الدجاج في الحظائق من رمضان إلى الحس تطرق الجمع والجماعات من الذي كلفك بهذا فأنت آسم لأنك تركت بعض هذه الواجبات من الجمع والجماعات يبقى الاستطاعة المعتبرة هي المبزولة فين هي المبزولة حسب كل عط معاك عشرين ألف مثلا تطلع خلص أنا مقدرش أطلع بخرة أنا بإن لا أعمله بس هو الطيران مثلا يبقى استطاعتك كام؟ استطاعتك مثلا 30 ألف أو 40 ألف على حسب 8 الطيران معاك يبقى وجب عليك الحاج طب ما معاك؟ يبقى لا يجب عليك الحاج ولا يكلف الله نفسه يكون واحد القراشيخ بس السنة عايز مش ولمشاهد الحج اللي بطريقة دية أو التجب مثلا في مسألة حج وجوبه ولا به فليس بواجب ما لا يتم من وجوبه إلا به فليس بواجب أنت ما تروحش بقى عشان يعني تكلف نفسك ما لتقتله لكي توجب على نفسك هذا الحج تقول والله أنا هروح وأعمل وسوي إنه هذا الحج يجب عليه بهذه الطريقة لا الله ما كلفك هذه المخاطر ليجب عليك الحج ما كلفك الله بإيه بهذا فلا يجوز أن تتكبد المخاطر وقد تحصل حج وقد لا تحصل ممكن واحد يروح خدمة حجاج ويتمسك أو ما يدخلش مثلا المبكة يبقى ضاعت عليه ايه امواله لكن لو حجة صح حجه بالنسبة هو وصحيح مع الاسم واحد يقول يا اخي الحمد لله طالما يصح مش مشكلة فاجر الحج اعظم من اثم المخالفة نقول المسلم لا يتعامل بهذا التعامل انما المسلم يعظم شعائر الله ويعظم حرمات الله سبحانه وتعالى وان كان ذاك ذلك الامر من الصغائر إذا قولوا سبحانه وتعالى من استطاع لي سبيل فتح عظيم لأو لي فتح ليستوعب لي تستوعب الآية لو كلمة السبيل لتستوعب الآية الوسائل العصرية التي قد تتحقق بها الاستطاعة أو لا تتحقق بها الإيه بها الاستطاعة نعم إيه اللي عندك خلاص أنا أقول عشان كده أنا بقول ما حد يستطع أول من يقول كلمة يرفع الواحد إيد الغايت ما نخاف خد بس هبتبايا نحن نقول يبقى... شعب المقاطعة الخلفية نعم قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بايات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبعونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون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 لما أقام فيما تقدم الحجج على أهل الكتاب فمع أنهم قبل ذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ودخل المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله وصدهم الخلق عن سبيل الله لأن عوامهم تبع لعلمائهم والله تعالى يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء واوفاه لما قام الحجد على اهل الكتاب وردخهم بكفرهم وعنادهم حذر عباده المؤمنين من الإغترار بهم وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على اضراركم وردكم الى الكفر بعد الإيمان ولكن ولله الحمد أنتم يا معشر المؤمنين بعدما من الله عليكم بالدين ورأيتم آياته ومحاسنه ومناقبه وفضائله وفيكم رسول الله الذي أرشدكم إلى جميع مصالحكم وعتصنتم بالله وبحبله الذي هو دينه يستحيل أن يرضوكم عن دينكم يستحيل أن يستحيل أن يرضوكم عن دينكم لأن الدين الذي بني على هذه الأصول والدعائم الثابتة في الأساس المشرقة في الأنوار تنجذب إليه الأسئدة ويأخذ بمجامع القلوب ويوصل العباد إلى أجل غاية وأفضل مطلوب ومن يعتصم بالله أن يتوكل عليه ويحتمي بحماه فقد مدي إلى صراط مستقيم وهذا فيه الحث على الاعتصام به وانه السبيل إلى السلامة والهدايه نعم وهذا ايضا من الامور المهمه جدا بعد ان بين الله سبحانه وتعالى سبيل هؤلاء الزائغين وما هم عليه من الزيغ والضلال وكتمان الحق بعد وضوح الحجج فان الحجج قد وضحت وهم يعلمون النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون وكما يعرفون أبنائهم فلن يكن خفاء أو لم تكن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم خافية عليهم حتى نقول هؤلاء يحتاجون إلى مزيد من من الحجز ولهذا لا, لا نتوقف في كفر اليهودي أو في كفر النصارى الذين لا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين علمائهم وعوامهم ليسوا واحد يتنطع ويقول لكم الله نحن ما نعرفش اليهود دول يعني هل يعرفون بحق أصل دول؟ يعني عاشوا على ما هم عليه وكانوا مثلاً وكانت عوامهم تبعا لعلمائهم ولم يسمعوا القرآن ولم يسمعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعني وضحت لهم الحجة الخاصة بهذا حتى نحكم عليهم بالكفر فهؤلاء لما في هذه البيئات فربما يكون ذلك عبغا هذا من التنطع والضلال المبين أن تتوقف في كفر اليهود ونصارى وأن تفرق بين علمائهم وعوامهم فعلماؤهم كفار وعوامهم كفار فعلماؤهم تبعون تبع تبعوا لهم لا توقف في كفر هؤلاء ليه لان الحجه بينه والأمر واضح ولا يعني الأمر أنك تخيم الحج على كل فرد من, من الأفراد فقد جاء النبي البينات والهدى وأمامهم من الآيات ما على مثله يؤمن البشر ولكنهم أعرضوا عنه فلا يتوقف واحد ابدا في كفر اليهود والنصارى بدعوى من ممكن هؤلاء لم تبلغهم حجة الله أو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحج على كل واحد لا اليهود ولا النصارى ولا المشركين الذين حاربهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن التفاوت يقع بين العلماء والعوام ولكن العوام تابع لعلمائهم تابع لعلمائهم مثل الروافض الآن الذين هم حمر من بهائم الانعام الذين يسيرون وراء علمائهم في الاعتقاد أن هذا القرآن غير القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصلها إلينا الصحابة هؤلاء الصحابة مطعون فيهم فهم كذبة فهؤلاء كذا وكذا إلى آخره فعوامهم يتبعون علماءهم في الحكم أيضا لا فرق لا سيما بعد اتفاع النهارده طرق الوصول الى الحق وكثر طرق الوصول الى الحق انت الان سواء في ايران ولا في لبنان ولا في اي مكان تقدر تدخل على المواقع الاسلاميه بسهولة جدا تعرف ايه لا المشيخ هنا هنا وهناك استوانات وكتب كثيرة جدا جدا تبين الحق من الباطل لكنك لزمت الاعراض فبعد ذلك نفرق بين العوامل وبين العلماء من هؤلاء الذين يعتقدون الاعتقادات الكفريه لا, لا فرق بين العوام وبين, وبين العلماء لا فرق فعوام الكفار كفار وعوام الضلال ضلال وعوام الفساق فساق انما متى يعذر العامي انتبه يا اخواني متى يعذر العامي يعذر العامي اذا لم يجد سبيلا في معرفة الحق ولم يصله خلاف ما هو عليه هو تعبد ما هو عليه وظن أن هذا هو الحق ولم ياتي ما يخالفه في ذهنه وتحرك لطلب الهدى وهذا غاية ما أمكنه الوصول إليه هذا الذي يعظم إن رجل أعرض عن معرفة الحق وعن التماس الحق وعن مناقشة ما هو عليه بدعوى العصابية وبدعوى التقليد لو عذر هؤلاء إلى عذر عوام المشركين الذين قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثريهم مقتدون وإن على أثريهم ممتذون هذه آفة خججة أهل الباطل في كل زمن إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثريهم مقتدون قال قل أولو جيتنكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قل اولو كان اباؤكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون قل اولو كان لا يعلمون شيئا ولا يهتدون هذا واضح جدا فلم يعدهم الله سبحانه وتعالى فاي عامين يعبر العام الذي يحارب نفسه لطلب المدوره انه لا يقدر على الوصول هذا غايه ما امكنه الوصول اليه انما عمرو لا لا شوفت عيال لا اذا نحن عليه حق لا لا اوعى تتكلم ده دول مش عارف ايه لا إنما العامل الذي عاش في هذه البيئة لا يعرف كلام يخالف ما هو عليه ما عنده استطاع ولا عنده أدوات يميز ما هو عليه فهذا الذي يعبر مع إجراء أحكام الظاهر عليه يعني أحكام الدونة الظاهر تجري عليه لكن ما في الآخرة نقول ما قاله الله سبحانه وتعالى إنما في الدنيا بتجري عليه أحكام الظاهر تجري عليه أحكام له الظاهر ولهذا لم تبلغه دعوة الإسلام ويعيش في منأة وفي بيئ بعيدة لم تبلغه دعوة الإسلام ومات على ذلك وكان على الشرك فإننا نقول أما أحكام الدنيا فتجري على ظاهره مشرك بها مشرك ولكننا نقول في الآخرة أمره إلى الله سبحانه وتعالى يمتحن يوم القيامة هذا الذي إيه؟ لم يسمع عن الإسلام لم يسمع عن الإسلام لم يسمع عن النبي. اسمه محمد ولدين اسمه الإسلام وإلى من سمع فكان يتعين عليه أن يتحرك لطلب الهدى قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيدي لا يسمع بي من هذه الأمة يهودين والنصرين ثم لم يؤمن بذي جئت به إلا كان من أهلي النار فالشيخ من رحمه الله تعالى يقول إيه لأن عوامهم تبع لعلمائهم لأن بعض الناس يتضرع بكلمة عوام ده عوام لا مش عارفين حاج العام يعني يعظر في هذا العام تتفع عليه أحكامه الظاهر. إنما العم الذي يعظر حقيقه عند الله هو العم الذي يتحرك لنسوه طلب الهدى وعلم الله منه سبحانه أنه لو علم, لو علم الحق للتبعه ولو عرف الحق للتزمه وما عنده ما يخالف هذا الكلام فاخرف ما على ذلك إنما العم يقول له ده شرك ده توحيد ده ضلال ده ده هداية ده كذا ده كذا إلى آخره قولك لا اللي عندي أحسن منكم الناس اللي عندي دول أحسن منكم مستحيل يكون الشيخ فلاني على ضلال مستحيل يكون الرجل هذا على ضلال أبدا ما تجيب ليش ولا تقول ولا عايز أعرف منك ولا عايز أسمع منك خلاص ما تسمعش منك احنا نعمله ده هذا أعرف فمن اغلب من ذكر بياته ربي ثم أعرض عنه إن من المجربين المتقمون والذين كفروا عما انذروا معرضون فالعوام يلحقون بالعلماء طالما سمعوا عن الحق وأمكنهم معرفة الحق ولديهم الأدوات في فهم الحق لو أرادوا أن يفهموا لو أرادوا إيه أن يفهموا المسألة من يعني تدعوا غير الله تعالى عم. لا يجوز دعاء الا إلا الدعاء العبادة ولا يجوز دعاء أبدا المخلوق إنما الدعاء يكون لله قال تعالى قال ربكم ودعونا سجلا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون الجنة مذاخي ما قالش شيء إن الذين يستكبرون عن دعائي عن عباده يبقى الدعاء عبادة وترى مع عبادة لا تصرف إلى فاهم يا حك فاهم يا رجل فاهم مش محتاج بقى دبل بقى حاجات وأدلة ألف دليل وألف نص هذا واضح جدا دعاء و العبادة لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى الله يقول تباركت على والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا بس ابتدار فيهم سر باطئ مش هذا السر لا يخول دعاءه لا لا لا انتوا تعرفوش حاجه انا الشيخ بتاعنا بيقول ان دول دول فيهم سر وفيهم كذا وكذا فاذا العامل الذي تحرك نفسه لطلب الهدى نعم انما العامل الذي يصدق على ما عليه هذا لا يلتفت ايه لا يلتفت ليه هذه مساله ناخذها من هذه الايه ولهذا قال تعالى قولي لكتابه لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله يغافرين عما تعملون ثم يأتي بقى القاعدة الثانية من قواعد الحق برضو نحن نستفيدنا اليوم من هذا التفسير ايه هي الذي ينبغي ان على هذه القواعد ولهذا احنا نقول يا خلان تفسير السعيد رحمه الله تعالى. قواعد استقامة في الحقيقة يعني هذا الرجل موفق في استنباط أنواع الهداية من القرآن باسلوب سهل بسيط جدا ولا يفوت قاعدة من القواعد التي ينبغي أن يقف عليها إيه؟ طالب العلم إيه ما القاعدة هي في قوله تبارك وتعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول كيف يظل الإنسان بعد اجتماع ادله الهداية والحق لا يمكن بقى إلا أن يكون هذا فيه. زي في، فقال فانتم يا معشر من بعدما من الله عليكم دين ورايتم آياته وما حسنه ومناقبه وفضائله وفيكم الرسول يغشيكم إلى جميع مصالحكم يستحيل أن يردوكم عن دينكم لأن الدين الذي بني على هذه أصول والدعائم ثبتة في الأساس المشرقة في الأنوار تنجذب إليه الاسئله ويأخذ بمجامع القلوب مش صرف عنه. وتطرقه بعد هذه الهداية يبادى زيخ في قلبك وليه هذا يكون واحد على ما الحق وبان الحق وهيدي واحد مثلا بعد عشر سنين من ثباته على هذا إيه؟ الحق معرفة بالقواعد يقوله اه صحيح ده الكلام ده صح فيوم رايش معاه وتاريك كل هذه القواعد التي كيف تظل كيف تظل بعد هذا التأصيل كيف تظل بعد هذه الهداية الموجودة في الكتاب والسنة كيف ترجع إذا هذا من خذلان الله, الله عز وجل لك ولو كنت فعلا اهلا لأن تلتزم الحق وتثبت على الحق إلى أن تموت يا أخي لو الخلق كلهم لو افترضنا لو الخلق كلهم على الضلال وساطوا على ذلك من أنواع الشبهات والزخارف وكذا ما قد يشوش عليك قل زي ما قال أعظم الرجال في هذه الأمة واعظم الشرفة هذه الامة الذي اتى به الدجال فشقه نصفين قالوا ها قالى برضو الدجال قال والله ما زدت فيك اي لا يقين يعني ليس بعد هذا الامر امر واحد أن يشقه نصفين ثم يدعوه فيقوم يقول والله ما زدت فيك اي يقين فكيف يظل الانسان بعد التربيع على كتاب والسنة بسلام السلف الصالح انسان كيف تظل بعد هذا ممكن إنسان يحصل له ضلال بنقص الحجج وبنقص الأدلة أو مثلا لم يتربع تربية صحيحة لسه واحد طازة جديد فالجماعة اللي تاخده شوية والجماعة اللي تاخده شوية والجماعة اللي تاخده شوية ماشي لسه جديد ممكن نقول لكن بعد ما واحد يعرف الحق وبعد ما واحد أي يستقيم على الحق وعرف بين يدي الكتاب والسنة وباشر قلبه متين عبن السلف رحمه الله تعالى وهداية كتب السلف هذا بتجيروا شبهة بسيطة يوم ينحرف قلب هذا لزيغم في قلب ليس لنقص حجج كيف تكفرون وأنتم تبت عليكم وعيات الله وفيكم رسوله ازاي كيف يضل واحد من هذه الأمة وبين يديه كتاب الله وسنة رسوله لأن إذا كان الرسول صلى مات فسنة موجودة كما لو كان ايه حيا وإن السنة الآن كتاب زي ده؟ ادى صائح البخاري كل الذي قاله النبي وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وثبت طريحا على النبي موجود بابا الكتاب يعني مش محتاج طرح, طرح الى خراسان ولا تروح مثلا الى الكوفة ولا تذهب الى المغرب ولا الى مصر الان السنة كلها ما اينا داي ايو يا شيخ مسلم مش فاهم السنة موجود اداة الفهم النبي السن الاول العلماء الذين يدلون فإن الله تبارك وتعالى بحكمته يابا أن يخلو عصر من قائم لله بحج الأمر الثاني موجود الشروحات ولله الحمد لو فرضنا معندك الشيخ على السنة ولا الضريع أن تصل إلى على السنة فعندك شروح الكتب الآن هات كده مسند أو آآ آآ كتاب من كتب الصحاح أو المثاليج ليس له شرح هات كده تفسير هات القرآن ليس له تفسير ايه آية إلى الآن فسرت وطبعا في قاعده قاعدة ألا وهي لا يمكن ان تجتمع الامه على ضلاله ولا يمكن ان يخفى الحق كله على الامه في عصر العصور لا يمكن تجتمع الامه على خفاء الحق يعني هو فكر انه ايه ان إلى الى الان تفسير القران الى الان, القرآن إلى الآن بنصب الحق لا موجود اذا عندك القرآن مفصل وعندك السنه مشروحة وعندك كتب الاعتقاد والمنهج موجودة ايه ناقصك كيف تضل بعد هذا ولهذا فقط احنا نقول لما الانسان بيمسك بمثيل هذه الكتب وبمثيل العلم فقد اول الى ركن شديد انما تسيب دول وتمسك بقى خد بورتين دول كده ايه ده الشيخ انا ايه لهم عميك شوف كده كده شوفها بقى اي حاجة تاخدها اه والله صح ده. ما تفتحش كتاب ولا اي حاجة ولا سرب على ولا كده انما هي انتظر لما يجيكي الفرن يطلع لك خبز ايه صابح كل يوم ينزلك ورعتين ورقتين عن نص او ورقه عن نص او كل اسبوع ينزلك مقال هو لذينك او كتابه يالفه شيخه هو ده ولو رد شيخك بنفس الرد ده اقتنع فيخلص يا لاخر ارتبط بمجامع الهدى كيف تظلم عندك قران مفسر عندك سنه مشروحه عندك كتب منهج واعتقاد موجود اي نقص يا اخوان الان في اي علم من العلوم سواء علوم اصليه او علوم مساعدة ايه اللي ناقص عشان نحتاج الان لنكمله ايه اللي ناقص في علم ناقص يا اخوانا لم يخدم في حق ثابت ده مستحيل يبقى الحق موجود اه معقول موجود الحق اه طب ازاي نظل بهذا الانتقال ده عدم السير على قواعد الوصول الحق اتنين وعشرين في خمسة وسبعين اضرب ما انتش عارف قواعد الضرب هتضرب ازاي انت مش عارف جدوة الضرب لن تحفظ جدوة الضرب ولا انت عارف ازاي توصل لتل... ل... لضرب هذه المسألة والتجمع به في الرقم الاول ما تخطش تحته حاجة لو حطيت تحت حاجة مش يطلع ان تجفع بيجيلك قواعد خلاص ضربت الرقم الأول في الرقمين نتج عندك مثلا رقمين أو ثلاثه هتيجي تضرب الرقم الثاني وإنك ولازم تضرب الأولاني مش تضرب الثاني لو ضربت الثاني مش نافعه لو جيت حطيت الرقمين تحت الرقمين والثلاث تحت برضه مش نافعه نديلك قواعد عشان توصل خمسة وعشرين في خمسة وسبعين عشان توصل لك لازم تتبع قواعد الرياضيات فيها يديك النتج إيه مئة بالمئة مضبوط مئة بالمئة مضبوط تعني انت خمزي القواعد عشان تقدر 25 في 35 وما القواعد الوصول للجنة فقفة يعني قواعد الوصول للجنة معقولي يا اخوان فقفة وما هي فين والله موجودة والله موجودة مش من طريق واحد. والله من آلاف الطرق والله من ملايين الطرق لكن عندك حسن فهم وحسن قصر وصحة قاعدة هتوصد ما مو تكون قاعد عندك بس سيء القرض وسيء الفهم اذا مش هتوصل وعشان كده لازم تبقى الجماعات الموجوده والفرق موجود لازم يكون ده موجود الخلاف بين هذه الفرق كلها راجع لأمره يا جهل بالقاعده فهذا الحق يا هوا مع معرفه القاعد الهوى والجهل اكتبوه كلمتين ده كل الحراف يكر على ظهر الارض رجع الى هوى وجه جاهل بقاعدة الحق هوى بعد معرفة قاعدة الحق مش متابق لان اه اه ليه عصامي انك لو كانت من عندنا ياه كنا علقناها ودندلنا حولها النبيت آه. ذهب شيخنا الى من يذهب اليه الاولون جميعهم يبقى كيف نصف كيف نظل وبين يدينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أنا عم يا شيخ يعني الكلام ده يمكن يمسك على طلب العلم طلب العلم لكن أنا عم عمي آه هم القوم لا يشق عليهم جليسو أقعد يا أبنيه أقعد مع مشايخ السنة ومع كتب السنة أنت عمي أقعد مش فاهم الدار أقعد باركة ييجي واحد في المية نهار بعد كذا كمان واحد أو اثنين يعني بعد مئة درس تعرف كويس، ثم نور السنة يقذب في القلب ومستحيل واحد يقعد يقوم من غير مثل واحد في المية. هذا يتطور في الجدار هذا والعمود هذا انما مش معقول واحد في المية لا تفهمه فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يبقى يا عمي اقعد هنا بركه العلم بركه السنه فكيف تكفرون وانتم تطبق عليكم ايه الله وقيكم رسوله وحذرك يعني سبحان الله يعني مثلا يعني الناس معقوله مش فاهمه الكلام ده اه قد يفهمونه لكن في هوى ده بنقول لابد من القاعده الصحيحه الفهم الصحيح القصد الصحيح القاعده الصحيحه الفهم الصحيح القصد فاهم القاعده الصحيحه من مننا خدها مننا خد يا من كلام السلف فهم السلف السلف حولوا العلوم ديت الى قواعد موجوده قواعد موجود وده اتباع السلف لان مش هفهم النص الا بفهم السلف وحاطونا قواعد في كل العلم الفاء مرفو ما ينفعش عندي لحم في الكلام لو انت قال الله عندي لحش في الكلام لا بد امش على قاعدتهم قاعدة في الفيات ده في النطق في الاعتقاد في الفقر في الاصول في المصطلح في كل باب لا بد نسير على هذا فكيف تكفرون وانتوا تطلع عليكم ايات الله وفيكم رسول اخوان دي قواعد الله يبرد انتبهوا لها وتعصيل لا بد منه لأننا نعيش في عصر تختارت فيه الأمور الحقيقة تختارت فيه الأمور يعني مش عيب إن الواحد ممكن يصل إلى قول خطأ في المسألة بس في المهم يمشي صح حتى هم لما ديجي الصحاعة الرياضيات رياضيات بقولك إحنا بيديك درجات على الخطوات ولو كان الناتج خطأ صح أو لا ويحنا بيديك درجات على الخطوات لأن انت ماشي صح انت ماشي على القائصة لكن ممكن لخفاء دليل ممكن لخفاء الدليل ولاشتباه الدليل ممكن أخو ضائع مرج ممكن اخذوا اي خطا بس احذر ان يكون هذا الراي فكرا ولهذا اول ما يحارب قبل القضايا الفرعيه داخل اي جماعه أو جماعات اول ما يحارب ذات الحزبيه ذات التحزب والتعصب قبل ما تناقش قضيه حكميه او تناقش قضية مش عارف آآ آآ أربعين يوم ولا ثلاث تيام ولا خمس تيام قبل ما نناقش قضية الدخول في مجلس الشعب أو لا الأول هذه القضية عندك أنت بتتناولها من خلال فهم جماعة مش من خلال فهم شريعة خلي بالك يا أخي خلي وعشان كده لا يمكن يتنازل عن مشروعي الدخول إلى انتخابات مجلس الشعب مستحيل وده لا يمكن يتنازل على ثلاث تيام ولا أربعين يوم مستحيل أتى حداك ممكن تلاقي فرد مسكين كده لسه جديد ممكن تاخده اه معاك لكن يعني كجماعه يبقى تراجع يبقى تراجعوا عن الجماعة يبقى خلاص ماكش جماعة ما لو تراجع عن هذا الكيان يبقى ماكش جماعة ومستحيل ما يكونش ماكش جماعة ده مستحيل حتى لو ده لم يصلح لمصر ولا لجماعه يبقى مشيه وهات ايه واحد تاني ممكن استغنى عنك لكن ما عن كيان الجماعة فلهذا احنا بنقول ايه انا ممكن اقول أغضر. ممكن اصل يا اخي انا هكفر الحاكم انا ارن الحاكم بالقانون الدولي ده هو بس كافر ليه؟ أنا ماشي بقواعد صح. جبت من كلام المفسرين وجبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجبت من سهم العلماء وجبت من كذا طلع مرجوح آه. بس أنا بس لك مسلك الوصول للحق. أنا بس لك الوصول لي للحق. لكن داي يكون شعار على جماعة مستحيل تتنازل عن هذا. فتنازل عن مسألة تنازل عن الجماعة. ليه لأن إذا ما كانش الحاكم كافر يبقى مش واجب العمل الجماعة مش واجب العمل الجماعة يبقى مفيش جماعة. إحنا تأصيلنا غير عن هذا. سلسلة مرتب مستحيل مستحيل مطرق إيه؟ واحدة منه يبقى أن يتحول تتحول مسألة إلى فكر هو ده اللي احنا بالحرب هو ده اللي احنا ايه بالحرب لكن عادي انت ابترض حكم كافة انا لا اقراها كافة وانت تفتق سبيل الحق مش هيد بالخطوات للصح تمام؟ مش هيد بالخطوات للصح والله يعلم انك تريد الحق لكن ما وصلت اليه لكن اشكالك بقى لك تناقش من خلال الجماعة من خلال الحزبية ظهر لك الحق ودام اه بس انا مش راجع معقول لا لا لا لا ده انا لو يعني ما معادش عندي حاجة ولهذا انت المهاردة شوف بتوع مثلا اه جماعة الاربعين السنة او الاربعين يوم والكلام مين ذا نفس ليه لقوا يديك حلاوة وشكوراتة ونعناع ويططط عليك ويا اخي في الله وكذا لكن لا يمكن يسيب الثلاث ايام مستحيل للي مش يبقى كده ده ولا حيز مستحيل ماشي يا عم انا تعال يا عم معنا. يا سيدي اتلع معانا وخليهم يومين يا سيدي خلوهم خمس لا انا عاوزك تسيبهم كتأصيل لا لكن انت اطلع معان انت شايف انها بيدع ثلاث ايام خليهم اربع خلوهم يومين يا عم عايزينك عصري مش مشكل بلشت سنه ايام فيه واربع فيها لا انا مش قصدي كده انا قصدي اللي انتوا عليه ده غلط وانتوا بتقولوا السنه السنه السنه دي تثبت بها سنه صحيح تثبت بها سنه في النبي بس ثبتت بها سنه الامام ولكل قوم امام ولكل قوم هاد فنعم النبي لم يقل هذا احنا معاك ان النبي لم يفعل هذا ومعاك ان الدعوه وظيفه العمر بس في دينا يمكن نتركه مع ليش ممكن تيجي معانا وتسيب لنا أيامنا ممكن تيجي معانا وتسيب لنا بايننا ممكن تيجي معانا بس ما تقولناش ترغو مجلس شعبه كذا ممكن تيجي معانا والحاكمية كذا والعمل الجماعي كذا ممكن حين ايدلنقبلك وتكون انت الإيمان ليه مخلي نفسك حين نقول انت ضال المضيل اللي مش عارف عارفه تم تيجي يا سيدي وتبلاش الكاملين دول وتبقى إمام ونبقى احنا معاك مفيش إشكا فمناقشة المسألة من خلال حزب لا يمكن تصل إليه من خلال التجمع يمكن تصل إلى الحق لكن ناقش المسألة من خلال قواعد الحق حتى لو أنت مرجوح رأيك معلوم يا أخي العلم اختلفوا يا أخي راجح مرجوح صواب وغلط بل نسب إلى بعض ثلث مثلا بعض الأمور خالفوا فيها اعتقاد أهل السنة في فرع الأصل وليس في الأصل نفسه فلا يوجد الحمد لله عند سلف المخالفة في أصل من أصول الاعتقاد لكن ممكن فرعية داخل الأرض يعني هل محمد ونربى العذاب يقع على الروح ولا كذا دي اسمها فرعية لكن ما بينكروش عذاب القبر ونعليه ملأة لكن ممكن تلاقي فرعية داخل إيه داخل آهالة ممكن تأويل لصفة من الصفات اشتبه الأمر دي يوم واخشفه عن صق أو كذا لكن هو عندهم الصفات آآ آآ نمروها كما جاءت بلا كيف يعني لها معنى كنف المعاني لكن ولا نؤول ولا نحرف في حريف الباطل ولا نعصر ولا نمثل لكن ممكن يقع ايه في خطأ في فرح يتعلق بأصل ماشي لكن هل هو لما أخطأوا هنا تابع طريقتهم يعني ابن خسر والنوي لما نقلوا في شروحهم هل ستتبعوا طريقة الأشاعر لا دون حاربوا الأشاعر وهي يحاربون الأشاعر يبقى ده ماشي ممكن يسعني ويسعك. يعني احنا داخل جماعات واحده في جماعة الجماعة لكن ممكن في المسألة انت تخطئ فيها السير او تخطئ في ماشي مش مشكلة هترجع بكرة لو, لو تبين لك الحق ليه لانك انما تقصد الحق مش تقصد الحزب ولهذا النهاردة بعض اخواننا لا يمكن يقبل الكلام في كفر ترك الصلاة ليه لانه اصبح شعارا عنده في الجماعة ترك الصلاة غير كده وقول امامه تارك الصلاه غير كاف يبقى مستحيل على علماء السعوديه ان هم ذلك الصلاه على علماء السعودية. قال هو الكفر القول بكفر الصلاة عند علماء السعودية بس يعني قول سعودي الكفر الصلاة قول سعودي ولا قول نبوي. بين الرجل وبين الكفر الشرك في الصلاه ولما سلسل لكم من قبل مما يدل على المساله لو تحولت إلى فكر لا يمكن التراجع زي ما قلت لكم الذين يكفرون الحاكم بغير ما انزال الله في استدلالهم بالكفر المعرف بالألف واللام ذلك كفر معرف بالالف واللام الكافرون والكفر المعرف بالألف واللام شيخ رسام بيقول ان هو ايه يبقى نخرج منه قلنا لكم هنقول طيب ده غير الكفر الكفر المصدر المعرفه بالالف واللام لكن ده الكافر اسم فاعل لا يبنى على القعدة طيب تعالوا بقى للقعدة موجودة في قول النبي بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة شوف بقى اعمال القواعد اللي احنا تعلمناها في تفسير تعالوا مش انت الان متيقن ان قاعدة الكفر المصدر المعرب بالالف واللام لا يحتملوا للأكبر اه يبقى الان لا يسعرك الا ان تقول ان ترك الصلاة كاده. لأنه مش الكافر ولا الكافرون ولا الكافران إنما الكفر المصدر المعرف بالأنف واللام اللي انت قلت اهو بس احنا جبنالك بس المثال الصحيح انت قلت القاعدة صح لكنا في التمثيل جبنالك في التمثيل الصحيح تقول جاذاكم الله خير صح الكلام دي طب هل انت قائلون الان بقى بكفر تارك الصلاة بن عائل القاعدة لا طب ليه يا ابن مش انت قلت القاعدة اول صفه فالمصعد مثلها صايه هو هنا هو لا برص هنا هيبدا الحايده التي اتضحت هو بقى لو ما كانش معتنق بالراي في المساله ما تقدر تساله كرائي جماعه كراي امام لا يخالف هيرجع بسرعه يقول صح جزاك الله خير فعلا سبحان الله انا ازاي اغفر عن هذا الدليل فعلا كلامك صح جزاك الله خيرا لكن لا يمكن يرجع لا يمكن ايه يرجع ابدا نعم سيدنا سيف القدر هذا بالنسبه للكتب